يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فيناظر الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكان آخر حديث كنا توقفنا عنده من أحاديث كتاب الصيد والذبائح أو من أحاديث باب الصيد والذبائح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. وجاء في رواية زيادة وكانوا حديث عهد بإسلام. هذا الحديث كما قال. أهل العلم أصل عظيم يريح المسلمين يريح المسلمين من مشقة السؤال عن كل ذبيحة من الذبائح والتحقق من ذبحها كما هو صنيع بعض المتشددين والمتمطعين الذين يغالون في هذا الباب ويكلفون أنفسهم ما لم يكلفوا وفي هذا يقعون في محاذير كثيرة أول هذه المحاذير أنهم يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما أمر ولا كان من هديه أنه يسأل كل صاحب ذبيحة عن ذبيحته ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر فالأصل في الذبائح في بلاد المسلمين ألا نسأل عن طريقة ذبحها ولا عن التسمية عليها أم لا لأن هذا من التمطع لأن الأصل في ذبائح المسلمين أنه أنهم يسمون عليها عند الذبح فنكتفي بهذا الأصل ونريح أنفسنا ونتبع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام هذا قال إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه استدل بهذا الحديث بعضهم على على أن التسمية عند الذبح غير واجبة على أن التسمية عند الذبح غير واردة والحديث في الحقيقة ليست فيه دلالة على ذلك قد يكون فيه هذا الاحتمال ولكن الدلالة الواضحة الصريحة على أنه دليل على عدم الوجود هذا غير وارد. ولهذا تقدم الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة في أمره صلى الله عليه وسلم في أمره صلى الله عليه وسلم على التسمية عند الذبح. ليس عند الذبح فحسب عند الذبح أو عند الرمي أو عند الإرسال. عند الرمي المقصود رمي السهم أو الرمح في الصيد، عند الإرسال إرسال عند إرسال الكلب المعلم في الصيد كذلك وهذه قلنا من وسائل وأدوات الصيد التي أباحها الشرع وأباح صيدها وأباح صيدها. فالحديث ليس فيه هذه الدلالة كما قالوا من فوائده كذلك فيه دليل على وجوب التسمية عند الأكل على وجوب التسمية عند الأكل فيه دليل كذلك على أن أحكام الشرع مبناها على التسير والسماحة على التيسير والسماحة لا على التشديد والغلوب كما يفعل بعض الناس أما إذا كانت هذه الذبائح من غير بلاد المسلمين ومن البلاد التي يغلب على على أهلها أنهم آه لا يذبحون يغلب على أهلها أنهم لا يذبحون بل الأصل عندهم عدم الذبح الأصل عندهم عدم الذبح الصعق أو ما إلى ذلك من هذه الأمور المحرمة شرعا إذا كان الأصل كذلك فلا يجوز أكل ذبائحهم النصوص الواردة في حلية ذبائح أهل الكتاب أهل الكتاب الذين يذبحون أهل الكتاب إذا غيروا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر دين الله جل وعلا والتي جاء بها كل الأنبياء لأنه كل الأنبياء جاءوا بتحريم الخبائث وتحليل الطيبات والميت من الخبائث لا شك في ذلك ولا ريب ولهذا, ولهذا لا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال التي يدعي أصحابها أو ربما يستشهدون بمثل هذا الحديث هذا الحديث إنما ورد في المجتمع المسلم الذي الأصل عند أهله الذبح الأصل عند أهله الذبح وإذا ذبحوا الأصل فيهم أنهم يسمون فإن وجد شذوذ في هذه الحالة أو مخالف في هذه الحالة يتحمل هو وذر ذلك ما استأمنه عليه المسلمون وإذا سم المسلم عند أكله برئ الذمته برئ الذمته بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله, سموا الله عليه أنتم وكلوا رواه البخال ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السنة وتفقع العين متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم عليه رحمة الله وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث في النهي عن الخذف ومناسبة هذا الحديث مع باب الصيد واضح جلية كذلك أنه أن الخذف ليس وسيلة من وسائل الصيد ولا آلة من آلاته التي وردت في النصوص السابقة في هذا الباب ليست آلة من آلات الصيد ولا وسيلة من وسائله والخف هو أن يرمي الإنسان الحفاط وهذه الحفاط يجعلها بين السبابة والإبهام وهذا دليل على على صغرها دليل على صغرها وقال بعض العلم بعض أهل العلم تكون ب بحجم حبة الحمص أو أدنى من ذلك أو أكثر يعني في حدودها ورميها كيفما كان ورميها كيفما كان الرمي يسمى الخلف الرمي يسمى الخلف سواء رماها بحبل أو رماها بيده أو رماها بآلة من الآلات التي استعملتموها جميعا صح ولا لا هذا كله يسمى خذفا يسمى خذف النهي في هذا الحديث معلّا علّله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها لا تصيد صيدا لا تصيد صيدا قد يعترض أحدكم ويقول أنا صيدا بالخذ يعني أطبت عصفور أو عصيفير أه وقضيت عليه أثقبته بهذا يعني هذا هذا من يصدق أن يقال فيه أنه من الشاذ في هذا الباب والشاذ دائما وأبدا قاعدة يؤخذ ولا يقاس عليه يؤخذ ولا يقاس عليه لأن هذا الأصل فيه أنه لا يصيد صوراً مثلاً أرنب تصيبه بمثل هذه الحجارة تؤذيه ولا تصيده وكذلك حمام وك وما إلى ذلك ربما العصفور الصغير هذاك. الذي لا يصلح لا لا لأكل ولا لأكل فهذا ربما يكون هدف من الأهداف وضحية من ضحايا خذبك أو ربما يستعمل كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا عرضا عرضا لمثل هذا النوع من الرمي والعرض كذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الخذف إذن لا يصيد فيدا ولا تنكأ عدوا كذلك هذا لا تصيب به عدوا من أعدائك لا يكون في قتال أو في, في, في مقاتلة أعداء الإسلام يعني في الجهاد أو القتال ليس آل من آلات الحرب ولا نوع من أنواع الأسلحة هذا ربما حتى الآن من يرمي بالحجارة كما يسمونهم بأطفال الحجارة في فلسطين على كل حال خارجين عن هذا النص لأنهم لا يرمون بالخذف إلا ما يرمون بالحجارة الكبيرة صح ولا لا يرمون بالحجارة الكبيرة هذه تنكأ عدوا يعني إذا أصابت يهوديا ربما قضت عليه أما هذه فلا أما هذه فلا يعني أراد النبي أن يبين أنها لا منفع فيها، لا منفع فيها، بل فيها مضر ومفسد. الإسلام بأحكامه جاء مانعا من كل ما يضر بالغير، حتى وإن كان من الحيوانات والبهائم، حتى وإن كان من الحيوانات والبهائم، مما أمرنا بقتله أو ممن لم نؤمر بأكله، ممن أمرنا بقتله وبالتالي جواز أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبح، فليحد شفرته وليرث ذبيحته، وممن نهينا عن أكله وبالتالي عن قتله كالحمار الأهلي الحمار الأهلي نهينا عن أكله صح ولا لا نهينا عن قتله أم لا نهين. ها وين نهين؟ ولا كل من حرمة علينا, حر علينا قتله حرمة علينا قتله قاعدة ها من يوجب؟ ل الكلب حريما علينا قتله، ها؟ آكله، آه آكله. أكله. ولا ي... مين؟ أبطلنا القاعدة، إذا. إذا لا تصح نعمل كأنهس آخر استئذن، ها؟ النهي عن النهي عن لحم الحمار. فهم سؤالنا وش سؤال لا نهي لا احنا كيف نهي عن أكل لحم الحمار هذا مرعى معنا و... ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية نحن قلنا قتل الحمار قتل الحمار الأخ تسرع وتعجل والعجلة آفة من الآفات والتؤداء في كل خير إلا في عمل الآخرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأجوبة ولا باب العلم والمباحثة في باب العلم العمل الآخر ولكن الأجوبة لا ينبغي الإنسان أن يتسرع ينبغي أن يتأنى دائما وابدا قلنا المجيب مطالب احنا عندنا المجيب مطالب مطالب بماذا يدفع دراهم هي مطالب بحجة يقول حجته في هذا او مستنده قد يكون مسألة ما فيهاش دليل ولكن لابد يكون فيها مستند يعني قول امام من الائمة لان مثلي و مثلكم ليس له أن يشتهد صح أو لنا ويقول المسألة التي لم يسمع لها قائد وليس فيها إمام احنا نتبع ولا ما فيش جواب ينام نعم أحسن والمن في اقتنائه هذا الحمار وإن حرم علينا أكله لم نؤمر بقتله بل أباحه الله جل وعلا لنا ل وقال أهل العلم قال أهل العلم أنه يحرم قتله يحرم قتله هذا الكلام يذكره أهل العلم في الحديث الذي يلي هذا الحديث. ولكن مدام أن السياق جاء في ذكر هذه المسألة نذكر هذا الذي يقره أهل العنف الحمار الأهلي قالوا لا يجوز قتله وإن أصيب بالمرض وإدعى قاتله أنه يريحه أنه يريحه هذه القاعدة ليست صحيحة في الإسلام وليهذا أعداء الله عز وجل الكفار استعملوا هذه القاعدة حتى مع حتى مع البشر حتى مع البشر عياذا بالله ويسمون الإبرة هذه كيف يسموها على الإبرة اللي تقتل الموت الموت الرحيم هذه الإبرة القاتلة إبرة ما أدري وش يديروا فيها الإبرة ما أتعرفش ما ريش هكذا جبت لنا الراحيم هاي يسمون يسمونها الموت الرحيم يعني يدعمون أنهم يرحمون هذا الميت بقتله عياذا بالله لأن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتقدون أن الأمر كله بيد الله هو المحي وهو المميت يجي الطبيب يقول للحامل المرأة الحامل وهذه أسئلة ترد حتى في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد يعني ممكن ما أدري إذا نقول غالب الأطباء أو لا ما ليش نقول غالب الأطباء غالب أطباءنا في البلاد الإسلامية ليس لديهم الفقه في المسائل الشرعية بل ليس لديهم فقه في المسائل المتعلقة بطبهم وهي من مسائل شرعية ومر معنا الحديث حديث الطبيب الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أه؟ ماذا سأله عن الضبدة عن الضبدة يطمع منه الدواء فناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فهؤلاء كذلك المرأة الحامل وربما في الشهر الثامن أو السابع أو حتى التاسع ما ما سمعنا بها ويدعون أنه بد من إسقاط الجنين لأن إبقاء الجنين يقولوا أن إبقاء الجنين قد يؤدي إلى هلاك الأم وهذا لا يجوز أبدا لا يجوز لأن هذه نفس الآن نفخ فيها إذا بلغ الجنين الرابع من أشهره في بطن أمه ينفخ فيه وإذا نفخ فيه أصبح نفسا منفوسا بشر إنسان لم يخرج إلى الدنيا فقط فلا يجوز يقول الشيخ العثيمين لا يجوز قتل الجنين في بطن أمه إذا بلغ أشهر النفخ يعني وما بعدها لما؟ لأنه, لأنه قتل لنفس يقينا لإنقاذ نفس أخرى احتمالا، وهذا لا يصح، لأن هذا الجنين إذا أسقط مات يقينا، اقتنع لننجي من لننجي حامل قد يهلكها هذا الجنين إذا أتم مدته، يعني إذا بلغ تسعة أشهر ثم ولدا ولداء عالية وسبحان الله العظيم أنا أحيانا يجي سائل من هذا القبيل أسأله ونقول له جزاك الله خيرا بعد هذه المدة وبعد عدم استجابة هذه المرأة المؤمنة لأمر الطبيب أخبرني عن حالها أخبرني عن حالها باش حتى لأرى فقط هل هذه الاحتمالات التي يذكرها الأطباء صدق منها بعضها لحد الآن والله لحد الآن ولا وحدة ماتت لما أتم جنينها مدته في بطنها ولا وحدة ماتت هل كل حلمهم مش كلهم خبروني ولكن من أخبرني كله يقول لك الحمد لله والجنين الحمد لله والأم الحمد لله ولهذا في هذا الباب هذا الناس زعموا أنهم يريحون الحيوان ولكن من أخبرك بهذا انت طلعت على عالم الأرواح وأصبح بيدك أن الموت راحة وأن الحياة على خلاف ذلك هذا أمر بيد الله جل وعلا هذا ذبك الإنسان لا يجوز لك قتله لأن في قتله أذية له بعضهم يجي يعطيه برصاصة للدماء و... ويظن أنه فعل خيرا وأحسن أحسن إليه وهذا ليس بالإحسان أبدا وهذا من عظمة هذا الدين عظمة هذا الدين يعني لا لا للجمعيات حماية الحيوان ولا ولا هم يحزنون هؤلاء الذين ينعقون في كل واد وأنهم حماد للبيئة وحماد للمخلوقات وحماد للحيوانات والبهائم والحيتان وما إلى ذلك ويذبحون الأبرياء من المسلمين هنا وهناك فلا يجوز قتله هذا الذي قال به أهل العلم لأنه لا منفعة في قتله والمسلم إذا قتل ل أجل المنفعة إذا قتل ل أجل لأجل طر المفترض أو, أو جلب المنفعة إذا لا هذه ولا تلك الحمار يؤذي يا عباد الله آه لا يؤذي يصيبه الكلب لا يصيبه الكلب الحيوان يصيبه الكلب يؤذي ولكن إذا كان حيوان معلم ننتفع به وقف على ذلك على الحيوانات كلها قال قال قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لكنها تكسر السن وتفقأ العين وفي هذا مفسد ومضرة سواء كانت هذه الإطابة لإنسان أو لحيوان لإنسان أو لحيوان كذلك عند هذا الحديث مسألة وهذه أنا بالنسبة لي فائدة ما كنت أعلمها من قبل وهذا من فضل الله علي وعليكم يعني ممكن بعض إخواننا كان على علم بها هذا الحديث بوب له الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار نيل الأوطار من أعظم أو من أحسن كتب أحاديث الأحكام في شرح نيل الأوطار شرح أحاديث منتقى الأخبار من أحسن الكتب في هذا البن حتى كان بعض الأئمة الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله إذا ذكرت أحاديث الأحكام يقول ليس ثمة أفضل من نيل الأوطار ويقال أن نيل الأوطار دائما وأبدا نسخته يصاحبها معه في حله وترحاله الشيخ الشنقيطي عليه رحمته النسخ القديمه مش كما تاع الان احنا تحقيق وبعد يمطوا فيها ويطولوا توليه سبع مجلدات وخط كبير وحاشية أكبر يزيدوا في الاوراق ومع الاوراق يزيد ها تزيد الاسعار هذه الطبعات القديمه يعني نشر العلم وانتهى الأمر ممكن كان كبير في في حجمه ودقيق في خطه ولكن المهم يقال أن الشيخ شوكاني الشيخ الشنقيطي كانت نسخته لكتاب نيل الأوطار لا تفارقه عليه رحمة الله وكتاب عظيم في بابه وهو كتاب عظيم في بابه وقد خدم ولكن يحتاج إلى خدمة أفضل من الخدمة التي خدمه بها من خدمه من بعض المحققين من طلبة العلم في هذا الزمن يحتاج إلى خدمة أعظم من هذه يحتاج إلى عمل جماعة من العلماء لما فيه من كثرة الأحاديث والآثار وكذلك الأقوال وما إلى ذلك المهم لإمام الشوكاني بواب باب لهذا الحديث باب النهي باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه. البندق وش هو؟ ها؟ البندقية يعني الإمام الشوكاني يرجح القول بعدم حلية صيد البندقية وأن صيد البندقية يلحق بالخذف يلحق بالخذف لا بالرمي يعني بالسهام أو الرمح هذا قوله بل ليس هذا فقط بل يقول اتفق العلماء اتفق العلماء إلا من شذ منهم إلا من شذ منهم بعدم حلية صيد البندقية ولكن أفتا المتأخرون من علمائنا وفي فتاوى في اللجنة الدائمة بجواز صيد البندقية يعني الحقوا صيد البندقية بصيد الرمح سواء بالسهم أو بالرمح وفي الحقيقة هذا هذا هذا وجلو يعني نقول هذا الأقرب وهذا الأرجح طيب ألا أن أختبر ذكاء إخواني ونقول أن ما استدل به الشوكان يعني استدل بهذا الحال ليس حج له بل حج عليه ليس حج له بل حج عليه من يذكر؟ كيف يكون حجة عليه لا حج له هذا امام من الائمة عليه رحمة الله زيد زيد زيد واش كون قال لك تايب ها شفتو. انا مشتهمش انا هذا ما نعرفه شي اقوى انا ما نعرفش سلاحة انا هدقاء اتفضل اه اتفضل في الخدمة الوطنية احنا كنا ارمينا بسح ماذا ما لاش داخل الله احسن تبارك الله فيك تحتاج هدية تحت والله يستر تستهل هذه ان شاء الله عندك هديه ان شاء الله باذن الله تعالى هذه يعني رانا في باب العلم هذه علمية ها هذا الهواء المضغوط هذا هذيك الظاهر وق... دار الظاهر دارك افتتنا أنه هذا النوع من البندقية الظهر هذا اللي يقصدها الشوكاني ما عايش البندقية تعيينها الشوكاني على كل حال من المتأخرين ولكن ربما عاش لأول البندقية هو متوف في سنة 1200 أظن من يذكر وفاة إمام الشوكاني 1200 وكذا 1200 وخمسين ما شاء الله، بارك الله فيك الأخال، ألف وميتين وخمسين، فيعني أدرك أول ال البندقية، من يقول إن متى صنعت أول بندقية على بالي واحد ما يجيهم، ها، زوه، والوه حتى أنت، إيش كور؟ أول بندقية متى صنعت؟ بالتقريب قريب ما ليش ما وش بالضبط؟ مليح حقدر لكم كم أنا في هذا البيت، طيب، إذا هذا قول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. وفي الحقيقة مثل ما أجاب الأخ وبورك فيه وفي إجابته أن الحديث حج عليه لأن البندقية يشهد الواقع والحال أنها تصيد صيدا وتنكأ عدوا ما غير تنكأ عدو تصيد صيدا وتنكأ عدوا ولا تكسر سنا ولا تفقأ عينا بل تقضي على صاحبها خاصة الآن أنواع راهي متطورة وفيها أمور أنا ما نعرفها يعني ولكن الباب هذا تطور فيه بني البشر. طيب من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث فيه النهي عن الخثو والنهي يقتضي التحريم والصحابي نهى ابن أخيه عن الخذف رآه يخذف فنهاه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف يقول فعاد إلى الخذف يعني زد رآه مرة ثانية يخذف فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتعود إليه والله لا أكلمك أبدا لا أكلمك أبدا تعظيم السنة تعظيم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا في الزمن الذي كانت فيه الدولة للسنة كان الأمر إلى السنة غالب الناس يعظمون السنة ويرجعون إلى السنة ويعيشون بالسنة ها ليس كما هو حال الناس اليوم السنة غريبة بين أهلها غريبة بين أهلها من السنن التي يستهجنها الناس إن لم نقل يستقبحونها عياذا بالله وهذا كفر بل يردون الواجبات الواجبات قبل يومين فقط بنت صغيرة جدا في المتوسطة ولا تريد أن تتحجب ويمنعها أبوها من الحجاب سبحان الله العظيم يعني بعض الحالات الآباء يرهقهم ويتعبهم إلحاحهم على أبنائهم حتى يستقيموا على حكم من أحكام الله أو على أمل الله جل وعلا ومن الأشقياء من الآباء من يرزقون ربما بالذرية التي فيها حب الخير وفيها الإنابة إلى الله جل وعلا يريدون أن يرجعوا وأن يستقيموا على أحكام الله تبارك وتعالى يكون الأب هو الحاجز وصدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالداه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه يكونون حاجزا بينه وبين استقامته على أمر ربه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم عفو العافية. من الفوائد كذلك أن الحديث دليل على أن الإسلام جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح. فيه كذلك تحريم أذية الغير حتى الحيوانات حتى الحيوانات. ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم الغرض الغرض هو الهدف هو الهدف الهدف الذي يجعل ليتعلم الناس به الرماية يتعلمون الرماية به يجعلونه هدفا ويرمونه يرمونه بأسلحتهم كيفما كان في الأيام الأولى, الأولى كانوا يرمونه بأسهام والنبال والرماح والآن ربما يرمونه بالأسلحة التي يسمونها بالذخيرة الحية يرمونه بالذخيرة الحية علاقة هذا الحديث بأولا باب الصيد والذبائح واضحة فيه بيان لعدم جواز التدرب وتعلم الصيد بما فيه روح شيء فيه روح يجعلون مثلا طائر يربط ويرمونه أو حيوان يربط ويرمونه صلى الله عز وجل عفو من فوائد هذا الحديث فيه قال أهل العلم النهي عن تعذيب الحيوان النهي عن تعذيب الحيوان لأن هذا فيه تعذيب لهم لأن هذا فيه تعذيب له يضرب وقد يصاب فيجرح ثم يضرب مرة ثانية ويصاب قد وما إلى ذلك يعذب يموت موتاد قبل موتته ونهين عن ذلك وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلنا أن نحسن القتلى وإذا ذبحنا أن نحسن الذبح إذا قتلنا يعني قتلنا أعداءنا في القتال الشرعي أو قتلنا بإقامة حد من الحدود على من وجب في حقه الحد كالقاتل وما إلى ذلك والمرتد عن دينه والزاني المحصن هؤلاء يقتلون حدا فإذا قتل الواجب علينا أن نحسن القتلى أن لا نعذبهم وأمرنا بالقتل في باب القتل القاتل القاتل أن من وجب في حقه حق الحد القتل ضرب بالسيف ضرب بالسيف هذا هذه أحسن قتلى هذه أحسن قتلى واستثني في الزاني المحصن الرجم في حقه لعظم وشناعة فعله هذا عذاب له في الدنيا وعقوب له في الدنيا و. تكون مطحرة له من العذاب يوم القيام لأن الحدود مطحرة لأن الحدود مطحرة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نحسن القتل ونحسن الذبح كذلك والذبح يعني فيما نذبح من مما أخل لنا من البهائم أو الطيور كيف يكون الإحسان في الذبح بأولاً في آلة الذبح بأن يحد أحدنا شفرته تكون حادة ولا لاستعمل الشفرة الغير حادة وفي استعمالها وقوع في نهي لأنها تعذيب للذبيحة وهذا لا يجوز شرعا ويقال في هذا أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فواجب علينا احسان الذبح واذا لا يكون هذا الاحسان لا يتحقق الا بحد الشفرة يكون حدها واجب علينا كذا واجب علينا كذا وليرح قال نبي صلى الله عليه وسلم وليرح نبي حدا وأن نذبح في مكان الذبح الشرعي في مكان الذبح الشرعي في الرقبة بأن بأن نقطع الحلقوم والمريء هذا أدنى شيء قطع الحلقوم والمريء أدنى شيء وإجماع العلماء عليه ويقطع كذلك ال ال الودجان فهذه هذا إحتان الذبح الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام طيب قلنا وش قلنا اه احسن في تعليم الحيوان لاننا امرنا بالاحسان الى من فوائدي كذلك من فوائدي كذلك ان مفهومه مفهومه يدل على مشروعية جعل الغرض من غير ذوات الأرواح والتدرب عليه بالنسبة للتدرب على الصيد أو التدرب على القتال بالنسبة للمقاتلين الآن الحمد لله يستعمل الغرض الغرض يعني خشبة أو اللوحة فيها دوائر ويمتحينون المصيب في هذه الدوائر قد تكون ثابتة وقد تكون متحركة بحسب نوع التدريب طيب ثم قال عليه رحمة الله روى عن كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن مرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري رواه البخاري هذا الحديث له سبب ورود يعني له قصته وسبب ورود هذا الحديث أن المرأة أكل أو افترس الذئب واحدة من غنمها فأدركتها قبل أن تموت أدركتها قبل أن تموت يعني وهي تعالج جراحها، فلم تجد أمامها ما تذبح به هذه الشاة حتى تحل لها إلا إلا حجر، إلا حجر له طرف حاد، له طرف حاد، موجود هذا الحجر، صح ولا لا؟ موجود هذا الحجر يكون له، بل قديما كانوا يستعملونه في على رأس الرماح ماذا الأحجار الحادة يزيدوا على كل حال يصنعونها يعني بطريقة ويحدونها بطريقة ولكن كان هذا ال الوقت هذا العسل الذي سمي لأجل هذا بالعسل العسل الحجري أحسنتم العسل الحجري المهم فذبحتها بهذا على خلاف الأطل الأطل أن تذبح بماذا؟ بالشفرة ليس هذا فحسب بل بالشفرة وأن تكون الشفرة حادة ولكن لما هذه المرأة لم تجد إلا هذا لم تجد إلا هذا أبيح لها ذلك أبيح لها ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذبيحتها فأمر بأكلها يعني أجازها النبي عصة لسببين السبب الأول أنها في حكم المضطرة والسبب الثاني أنها حققت أنها حققت الواجب في الذبح ألا وهو أن ينهار الدم وقد أنهر الدم فتحقق تحقق الشر هذا الحديث فيه أولا جواز ذبيحتي من المرأة. المرأة على من يقول بخلاف هذا رد على من يقول بخلافها أن المرأة لا تجوز ذبيحتها المرأة تجوز ذبيحتها ولكن ما أين مرأة تذبح لحد الآن عندكم أنتم من يذبح كائد بلد وحدة وأنا ما شوفش أنت شفت لا علّه أنت تروح بالذات. إيه المهم هذا يدل على جواز ذبيحة المرأة من فوائده كذلك. جواز الذبح بالحفاط إذا كانت إذا كانت حادة. أو أي آلة تكون كذلك إلا مستثنية، إلا مستثنية، نعم؟ تفضل، إلا مستثنية كالسن والعظم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالعظم أو السن من فوائده كذلك. أن مال الإنسان إذا خيف عليه من التلف قال أهل العلم فلمن حضره أن يتصرف فيه بالأطلح لمن حضره من المسلمين لأن, لأن المسلم أخو المسلم أخو المسلم فإذا كان المسلم يرى مال أخيه يتلف أو يعتدى عليه فالواجب عليه أن يسعى فيه لما هو أصلح ما يقولش أنا يدب الرأسه ما دخلنيش فيه هذا ليس من تصرف المسلم يشوف أخوه يسرق ويقول أنا يقول أنا لا دخل لي فيه أو يعتدى على ماله أو رأى شيئا من ماله يوشك أن يهلك أو ما إلى ذلك الواجب عليه إذا حضره هو أن يتصرف يعني قطيع غنم ورأى شاتا تلفظ أنفاثها مثلا توشك على الهلاك فالواجب عليه أن يسارع إلى ذبحها وينفع أخاه بهذا الفعل عوض أن تذهب جيفة يستفيد من أكل لحمها هذا عن فوائد هذا الحديث ثم بعد هذا حديث رافع ربما تركه حلقة القادمة بحول الله أنا عندي سؤال قبل أن أختم أود أن تجيبوا عليه نحن في ذكر صيد الكلب وحلية صيد الكلب ذكرنا أمور لأنه وردت فيه أحاديث مرت معنا وردها الحافظ عليه رحمة الله ما هي الشروط ما هي الشروط لحلية صيد الكلب هل كل صيد ل كل كلب جائز ام هناك شروط اذا توفرت جاز هذا الصيد واذا ثقط واحد منها لم يجوز أه؟, اه نعم فيكون كلب احسن اول شيء ان يكون معلم يعني معلم مدرب على الصيد في زيد العلماء معلم مدرب على الصيد، لأن الكلب المعلم يتنوع تعليمه، خاصة في زماننا يعلموا الكلب على مكافحة السراق يعلموا الكلب على ما أدري في في في الزلازل تفضل، يعلم الكلب على مكافحة المخدرات نعم، آه على مكافحة المخدرات وما إلى ذلك. هذا هذا تعليمه ولكن أن يعلم في هذا الباب مدرب على الصيد لأنه فيه كيف يمسك الصيد وكيف يمسك على صاحبه لا يمسك له وما إلى ذلك وش الشرط ثاني هذا شرط واحد الشرط الأول أه؟ نعم؟ التسمية عند الإرسال أحسن التسمية عند الإرسال كي يجي ترسله تقول بسم الله وتقول له يلا جيبها أن يكون عنده اني يكونه؟ ها خص يكون, يكون عنده صاحب وكل شيء مكان اوكي ما كاش اخر يقولوا بالتليفون لا بد يكون هذا تحصل حاصل لا بد يكون عنده كيف ما فهمتش لا علي لا علي انا مختبل واش قصدك ان يرسل له واحد ثاني لا ماشي واحد احنا ذكرنا يعني اما يصب لي بمفرد احنا ذكرنا انه شرط قال الاخ ان ان ان يسمي عند ارساله يعني هو يرسله ويسمي وانت واش قصدك احسن تروح ثالث شرط ثالث كان اربع شروط تفضل معليش شويه انا بعد شويه تلقاو غير هنا ها ان لا يكون معه قلب اخر ايه مليح احسن ايه روح معليش نديره شرط هو احنا الشروط هذه ها هو, هو صاد الصيد لا نحن تيقنا أنه هو صاد الصيد لان قلنا الشروط الواجب توفرها ل حلية صيد الكلب يعني هو صاده أكدنا من هذا <سؤال> هذا مفروغ منه هذا متعلق بأمر آخر المحرمات ما بالكلب ولا بلا كلب هل يخلوه هلو ليه أحسنت هذا الشيء الرابع اللي ب بين الشروط اللي مرت معنا، أن لا يأكل منه، بمعنى أنه أمسك لصاحبه، كما جاء في الآية. فقلوا مما أمسك؟ أمسكنا عليكم، يعني على الصا يعني الصياد لا أمسك له هو فأكل منه. هذه الشرطين كان أخذ السؤاله ما في الحقيقة ما وجد جواب أنه الكلب يصيد ويعني الصيد لا يكون فيه لا ينهمر منه دم لا يسيل منه دم يقتل ما أدري كيف قتل الكلب هذا يغمول هل تجوز أنا ما وجدت يعني كلام في هذا ولا أدام لا جواب عندي واخوانك كاش واحد سمع أو, او وجد بحث ولا كذا يفيدنا في هذا الباب كلام اهل العلم في في في في الصيد مكان مكان مكان امساك الكلب للصيد يعني للفريسة يا مكان انيابه فيها هذا اختلف في وجوب غسله أم عدم وجوبه ذهب الحناف إلى وجوب غسله سبع مرات كالآنية وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الغسل دون هذا الشرط تاع السبع وذهب مالك إلى جوازه وحليته من غير غسل له وهذا هو الراجح الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل ولم يأمر بالغسل وما أدري الصيدة ده راح يؤكل لا يؤكل نيا هذا لا بد أن يطبخ وما دام طبخ في النار خلاص يزول عنه كل شيء والله أعلم ما زال لأن نقدر نجاوب ما زال شو ياله أخي الان آية آية لبس لأنه تكلمت في اللي العدن تكلمت هذا قال بعض أصحاب المحلات التي تبيع اللحوم المجمدة يقولون إنهم يستوردونها يعني مشهما لجبلهم اللحوم من عند أناس مسلمين